إن الحمد لله نحن نده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور وحسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله مضل له ومن يهدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كده المشركون أما يعلف إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي شهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالتكما اللهم أجرنا ووالدنا وأحبتنا وجميع المسلمين من الله أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن أجسادكم على الله لا تقوى واستعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عباد الله نحن في الجمعة الأخيرة من العام الهجري 1428 ونحن في الجمعة الأولى من العام الميلادي الثاني وتراني فقد مضى إذن عام الهجري وسيبدأ عام جديد. ومضى عام ميلادي وسيبدأ عام جديد فلماذا نستمر في غفلتنا ونستمر في بعدنا عن ربنا والأيام تدور والشهور والأعوام تمر والصفحات تقلب والصفحات تمضي، فلماذا لا نقوب إلى الله سبحانه وتعالى إذا الله ليتساءل كل واحد منا عن هذا العام الذي نودعه كيف مر هذا العام هل بزيادة من الإيمان وزيادة من القبر إلى الله عز وجل أم فرار من الله عز وجل عام مضى بمواسمه المباركة وأيامه العظيمة مضى فيه شهر شعبان ومضى فيه شهر رمضان ومضى فيه ست من شوال ومضى فيه يوم أسرى ومضى فيه يوم عربة ومضى فيه شهر الله المحرم ومضت فيه الأسهر الحرم ومضت فيه ليلة القدر ومضت فيه عصر للحجة فماذا لا قدرنا لأنفسنا من هذه الأيام المبركة لقبورنا ماذا قدمنا لقبورنا؟ وقد قال الرب عز وجل وقدموا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله أيها المسلم إن كل يوم يمر من عمرك يدنيك من أجلك إن كل عام يمر من عمرك يقربك من يوم تفارق فيه الأهل والأحباب وتفارق فيه الأصدقاء والأصحاب وتفارق فيه الجيران إلى غرفة لا بد أن ننجها جميعا وهي القبر غرفة الوحشة وغرفة الوحدة عباد الله لن ننسى ذلك اليوم وهو اليوم الثلاثاء الماضي. الأول من يناير من عام 2008 يوم نجال الله عز وجل فيه من موجه تحقق فزاد ولكن الله سلم يوم صعدت فيه التائرة التي أقلبنا من المدينة المنوعة راجعة بنا لحو بلدنا وبينما هي قد استوت بين السماء والأرض إذا بدخان مهول يخرج من أحد محركاتها فما كان من ربان الطائرة إلا أن يرجع بنا بعد خمسين دقيقة من الجو ويحظى هضوطا اقتراريا صعبا وأمر الجميع بالحيطة والحضر وحلي الرؤوس نحو الأسفل وعدم الانتفاة يمينا ولا شمالا الطائرة تارجاه نحو الأرض بسرعة جنونية في مشهد رهيب غلب عليه الاستغفار وغلب عليه الدعاء وغلب عليه التضرع في مفترق مفترق للطريق بين الدنيا والآخرة في مفترق بين الطريق إما إلى الدنيا وإما إلى الآخرة فلا أحد من جميع الحاضرين يستطيع أن يرجح هل سيكون من الأحياء أم سيكون من الأموات واستحضر كل واحد أحداث عمره في بضع بقارق كما استحضر ما له وما عليه وما خلفه خلفه نعم أيها المسلمون ألهم الله عز وجل قائد الطائرة كيف كيف يدرك الموقف ويفرغ في الهواء ويخفز بها على الأرض بعيدا عن مطار المدينة المنورة وهناك فتح أبواب كلها وأمر جميع الركاء الذين تجاوزوا الأربع مئة بالخفز من الطائرة بسرعة قبل أن تنفجر إن قدر الله ذلك فقرز الجميع عبر مزح مقرات مطاطية منفوخة بالهواء خوفا من انفجار قد يكون او لا يكون وبعد اقل من عشر تقائف كان جميع الركاب قد قفزوا من الطائرة وامروا بالهروض في كل ناحية خوفا من الانكساب وتذكروا الله تعالى كأنه الحرور من مستنفرة فرت من خسورة كأن الجميع دوارت هربت من السفر او هربت من الاسر وإذا بجيس من الحافلة وصيارات الإسعار ورجال المطاق يحضرون في الحال فيحملون المركاب إلى المطار ويحملون الجرحى والمعطوبين وقاقدي الوعي إلى المستشفى وهنا تجلت مشاهد مفرحة وأخرى محزنة أما بعض المشاهد المفرحة فقص الاستقبال من أهل المدينة وأميرهم الذي حضر إلى عين المكان وكذلك حسن العلاية من أمير المؤمنين الذي أرسل سفيره في السعودية إلى عين المكان فنه الله يجزي الجميع خيراً كل من ساهم بقليل أو كثير من قريب أو بعيد لتقفيف المحلة التي عانى منها ريوف الرحمن الذين كانوا على هذه الرحلة وبعض المساهد المحزنة قلة الإيمان من بعض الركاب الذين اعتبروا الحادثة فقلنا لبعضهم إن هذا امتحان من الله عز وجل يبتلع فما كان لبعضهم إلا الأجاب هذا حدث طبيعي محرك قد رأى فيه عطب ولست تدري أيها العبد هذا العطب كان سيؤدي بك إلى الدار الآخرة دون أن تستعد لقاء الله عز وجل وكذلك من المشاهد المحزنة سوعد مسيان الإنسان ربه بعد النجاح وتبقى قول الله تعالى فلما لجاهم من البر إذا هم يشركون فلما لجاهم من البر إذا هم يشركون هناك من بكى على دراف تركها في الطائرة وهناك من بكى على أشياء جافعة قد تركها في الطائرة وقد نجى بروحه ورجع إلى الدنيا سالما وهناك من بكى على فراق زوجته ولم يعلم مصيرها ولا هي علمت مصيره ولكن أحبة القرار دروس وعبر نستخلصها من هذا الحدث فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فهو الذي يملك الحياة والموت وهو الذي يختار الزمان والمكان وهو الذي يختار الحال التي يتوفى عليها الإنسان فعلى العبد أن يتأهب لمقاء الله عز وجل وأن يستعفل الموت في كل لحظة الموت الذي يستوي فيه القريب والبريد والغني والفقير والذي في الطائرة والذي في البر والذي في البحر الجميع يستوون وعلى الجميع أن يرتبطوا بربهم سبحانه وتعالى ذلك من الدروس والعبر أن الأجل هو الذي يعتل وليس الأسباب فقد يكون السبب ولا يموت الإنسان وقد يموت الإنسان ولما يكن السبب كذلك أحبة الكرام أهمية ذكر الله عز وجل في مواطن الشدة وتذكر فر الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين لنبت قيب طره إلى يوم يبعثون وكذلك قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم رابعا لا ينفغي الغفلة بعد النزأ لا ينفغي للعبد أن يغفل بعد نزته فالله تعالى قد يسوط العبد إلى أخطر من ذلك الحدد الذي نزمه ولا يبني الإنسان أن يكون ممن قال الله تعالى فيهم فلما كشفنا عنه ضره مرك أن لم يدعنا إلى ضر مسه خامسا أهمية في تخفيف ألم المعاناة وأهمية التكافل بين المسلمين فالمسلمون كالجسد الواحد كالجسد الواحد يربط بعضه بعضا ويبنى بعضه ببعض سادسا قد يصاب جماعة من الصالحين بذنب بعض العاصين، وقد يرجو جماعة من العاصين بطاعة بعض الصالحين فلسنا ندري. نحن العاصون من كان في تلك الطائرة من أهل الصباح والإيمان فلعل الله عز وجل نظر إليهم فرحمنا بسببهم فلا بد من أهمية مرافقة الأخيار ومجالدة الأشرار نعم أيها المسلم رافق الصالحين ورافق الأخيار تنجو بنجاةهم وإياك ومرافقة الأشرار فقد يؤدي بك الهلاك بهلاكهم كذلك أحبة الغرار على الإنسان أن يستعد دائما عند خروجه من بيته أن يستعد لم... لمقاربة أهله وأحبابه وأن يعمل كل حساباته لذلك اليوم الذي سيفارق فيه أهله وأحبابه وقد يرجع وقد لا يرجع ليس هذا الأمر معنيا به الذي سيريد أن يركب الطائرة أو الذي يريد أن يركب المآخرة الذي يريد أن يدفع السياء والذي يريد أن يخرج أن على رجليه من بيته إلى قضاء بعض الأغراب التي لا تساوي عصر دقائق نعم قد يرجع وقد لا يرجع لكن الغبلة مرض الغبلة هو الذي سيطر على الجميع ونزل الله تعالى قد وفقنا لتوبة صادقة فيما تبقى من أعمالنا اللهم وفقنا لأنظام ما تبقى من أعمالنا في طاعته اللهم وفقنا لإمضائه ما تفقى من أعمالنا في طاعتك اللهم وفقنا لإمضائه ما تفقى من أعمالنا في طاعتك يا رب العالمين وآخر العوانات الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصفقوا أما بعد عباد الله لا بد أن نستفيد من هذه الأحداث ونحن نفارق هذا العام عام أنتر أنتر وأبعيها وتمال وعشرين ونستقبل إن شاء الله تعالى عاما جديدا وقد بقي ألعب أيام أو أبعب أيام ولسنا ندري هل سنصل إلى العام تسعين وعشرين أم لا نصل لكن لا بد من الإنسان أن لا يغفل عن لقاء ربه سبحانه وتعالى لا بد أن نراجع وأن نراجع كل واحد منا هذا العام الذي مضى ما استفدت منه ما استفدت من شهوره ما استفدت من أيامه ما استفدت من أعوامه إذا وصل اليوم الأول الفاتح من محرم مضى عليك عام هذا العام الذي مضى كم زدت من القرآن الكريم كم زدت حفظا من كتاب الله عز وجل أعزه من الحزبين. أم جزء أم جزئين أم ثمون أم ثمونين أم لا شيء أم أنني كنت أحضر عشرين حزب وإذا باليوم بعد أن مضى هذا العالم انتهى محفوظي إلى عصرة الأحزاب وأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن كل حرف تفقده من كتاب الله عز وجل هل ازداد إيماني؟ هل ازداد تقوير؟ هل ازددت قربا إلى الله؟ هل أصبحت من الصائمين الإترين والخميس؟ هل أصبحت من المنذين لطاعة الله وطاعة رسوله؟ هل أصبحت من المجتهدين في الصدقات؟ هل أصبحت من المجتهدين في النبقات والقروبات؟ هل أصبحت كذا؟ أم أنني أصبحت من الغافلين ومرض غفلة ممرض خطير سرعان ما ينسى الإنسان ربك سرعان ما يزل الإنسان رفا فما فتنت لكم أحبة الكرام فرأيت مشاهد من الناس الذين كانوا في ذكر وتبتل واستغفار ولما وصلوا إلى الأرض نسوا الله عز وجل نسوا الله عز وجل نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا إنها الغبلة والله جعل يقول ولقد ذرقنا لجهلنا كثيرا من الجن والإنس له القلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمع ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فعلى العبد أن يستعمل هذه الحواس التي أعطاه الله عز وجل لكي يتقرب بها إلى الله ولكي يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى رجل الله سبحانه وتعالى den till all refuse som för den som�er är och conclusions i för oss. Och att ner fdle på environmentallyen. Antступ allます i hur samh Stücket från sk paid till ordet och anvendighet. Och att han är inte tillga swell i tralet så till det harött İşen. All eyes sal upp här b� Columbus och stök pålangheten. Alla بما فيه خير الإسلام والمسلمين، اللهم شرِّقنا مريض المسلم، وأدِّ الدين عن كل مدين مسلم، وفرِّج همّا كل مهموم مسلم، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم نمشّك المسلمين، ووحد صفوهم، اللهم مع كلمة المسلمين على الحق. اللهم وفق الجميع لما تحبه وأرضاه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموال اللهم وفق شكا وولاة الأمور المسلمين لما فيه حير الإسلام والمسلمين اللهم وفق وفق ورحم يا رحم الراحمين اللهم وفق ورحم كل مسلم وكل مسلم وكل مؤمن وكل مؤمنة اللهم يا عبي إشمل فحلنا فقدناه في هذا الأسبوع وهو والد الشيخ يحيى أمدغي واسموه محمد أمدغي يجب الله تعالى أن يتقبله في الصالحين وأن يرسح له في قبره بدل بصر خاصة وقد ترك وقد ترك بير دهائه شيخا وإماما من أئمة هذه المدينة فنجر الله تعالى أن يرثى لهذا الأدي وأن يجعله من الصالحين وأن يحشره في ظلة محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم وفقنا لنا محمد السادس لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أله الحق حقا وظهور اتفاع. وأله الضال ضالا وظهور